يقول الله جل وعلا ويل للمطففين الذين إ ذ ا اكتالوا على الناس يستوفون ا ل آ ي ا ت ويل هنا إ ش ا ر ة إ ل ى العذاب الذي يستحقه من وعد به في هذه ا ل آ ي ة وفي كل س و ر ة جاء فيها لفظ ويل واشار بعض المفسرين إ ل ى أ ن ه واد في جهنم وهذا ليس بممتنع أ ن يدخل في اللفظ ل أ ن ه فرد من أ ف ر ا د العذاب هذا الويل لمن يستحقه المطففون والتطفيف م أ خ و ذ من النقص وهو أيضا في أ ص ل مادته ا ل ل غ و ي ة ا ل ق ل ة والمعنى الذين ينقصون حقوق الناس في الكيل والميزان ولما كان ت ت ط ف ي ه غالبا إ ن م ا يكون في قليل ينقصه صاحب ا ل س ل ع ة سمي تطفيفا ومعناه بين الله ذلك بقوله الذين إ ذ ا اقتالوا على الناس أ ي إ ذ ا اشتروا منهم شيئا أ خ ذ و ه وافيا إ ذ ا اقتالوا على الناس يستوفون في حال الوفاه ي أ خ ذ و ن ه كاملا ً غير منقوص وهذا لا ضير فيه إ ن م ا ذكره الله في سياق أ ن العقل الصحيح يقتضي أ ن ك تستوفي وتوفي غيرك كما أنك تأخذ حقك وافيا وهذا لا ذم فيه لكنه يذم إ ذ ا كان هذا د ع ب ك في حق نفسك و ا ل إ ن ق ا ص والبخس إ ذ ا كان الشيء لغيرك ولهذا قال و إ ذ ا كالوهم أ و وزنوهم يخسرون والضمير هنا هم في الموضعين اما في محل نصب أ ي كالوا غيرهم ممن اشتروا منهم أ و ت أ ك ي د ل ل ب ا ي ع ي ن حينما يبيعون فيكون المعنى و إ ذ ا كالوا لهم أ و وزنوا لهم يخسرون أ ي أ ن ه م ينقصون غيرهم حقوقهم هذا معنى معروف عندنا جميعا قد أ ش ا ر الله جل وعلا إ ل ى هذا كثيرا في مخاطبته للمؤمنين في وقت التنزيل ل أ ن هذا هو غالب ما يقع في المعاملات ففي موضع يقول جل وعلا و أ و ف و ا الكيل إ ذ ا كيتم وزنوا ب ا ل ق ص ط ا س المستقيم ذلك خير و أ ح س ن ت أ و ي ل ا ويقول في مقام الوصايا العشر و أ و ف و ا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها أ ن ت م تقصدون أ و ق ص د و ا العدل وعدم البخس فاذا حصل نقص يسير بسبب من ا ل أ س ب ا ب التي لا ق د ر ة فيها فهذا لا يكلف الله نفسا فيه إ ل ا و س ع ه ولا حرج في ذلك الحاصل أ ن ا ل ق ر آ ن جاء في آ ي ا ت ك ث ي ر ة يبين أ ن الوفاء بالكيل وان أ ن ل إ ق الانقاص ص منه أن ا و ف ء بالكيل من صفات المؤمنين ا ل من وأن إ منه والبخس فيه إ ن م ا هو من ش أ ن المجرمين وحينئذ نعلم أ ن حقوق المسلمين أ ن ه ا من أ ع ظ م ما ش د الشرع ف ه ف إ ذ ا كان الانقاص في الشيء اليسير يتوعد عليه بهذا العذاب الذي جاء في هذه ا ل ص و ر ة وجاء في آ ي ا ت اخرى فما بالك بمن يسرق من الناس أ م و ا ل ه م أ و ي أ ت د ي عليهم قهرا فيغصبهم المال جهارا كل هذا لا شك أ ن ه من القياس ا ل أ و ل و ي أ ش د فضلا عما جاء فيه من, من النصوص ا ل ص ر ي ح ة ل ه ذ ا قال بعض السلف إ ذ ا كان ربك قد نهاك عن البخس في المكيال والميزان فما ظنك بمن ي أ خ ذ أ م و ا ل الناس بلا كيل ولا وزن ومن هنا يجب أ ن يقف المسلم و ق ف ة ص ا د ق ة مع نفسه ليصلح عمله مع ا ل آ خ ر ي ن ف م س ا ئ ل الدين والاقتراض من الناس ب أ ن ت أ ت ي إ ل ي ه م بكل لين وتلطف ثم إ ذ ا حصلت على مقصودك أ ص ب ح التماطل هو صفتك ا ل د ا ئ ب ة فهذا أ ي ض ا من أ ع ظ م المحرمات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ولهذا جاء في الحديث الصحيح أ ن الشهيد يدخل ا ل ج ن ة ما لم يكن عليه دين سارني جبريل بها وبين ّ النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم ان ل ل م م س أ روحه م ت ع ل ق ة بدينه بذمته ولهذا لم يصلي على أ ب ي قتاده و صحابي مشهور ل أ ن عليه درهما أ و درهمين حتى تحملها رجل ملي من ا ل ص ح ا ب ة عنه و أ ي ض ا يجب أ ن نقف الوقفات ا ل ص ا د ق ة مع أ ن ف س ن ا ومع مجتمعنا في قضايا المعاملات ا ل م ا ل ي ة فمن كان فيه ص ف ة من صفات الخداع أ و الغش فليعلم أ ن ه قد ارتكب ذنبا عظيما ت ر ت ب على هذا العمل ظلم المسلمين وبخسهم حقوقهم ولا شك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد توعد على هذا ب أ ش د العذاب فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من غش فليس منا وهذه تحمل على الوعيد الشديد عند أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة ومنه أ ي ض ا من هذه الوقفات مسائل أ و م س أ ل ة ه ا م ة ظن كثير من الناس أ ن العصر قلبها من, حلاء من حرام إ ل ى حلا وتخبط فيها أ ق و ا م ولو من أ ه ل العلم فهي مسائل الربا وما وقع في هذا العصر من خبط فيها ومن وقوع فيها بعلم أ و بجهل أ و بجري وراء فتاوى لا تحمل نصا من كتاب الله ولا من س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم ف إ ن الربا من أ ع ظ م الجرائم في المعاملات ا ل م ا ل ي ة شدد الله جل وعلا في حقه وجعله حربا له ولرسوله و إ ن م ا يعانيه العالم اليوم من كوارث ومحن ومن بلايا ورزايا كل ذلك بسبب ما وقع في المعاملات و خ ش و ر ر ب ا ولكن الناس لا ينظرون في الحقائق حتى لا يكون ذلك مرا عليهم ولهذا تجد أ ن ن ا في هذا العصر أ ص ب ح العلماء الدنيويون وعلماء الاقتصاد علماء ا ل س ي ا س ة يطنطنون على مسائل الاقتصاد ل أ ن الاقتصاد قد أ ت ا ه ما يفسده و أ ص ب ح ت الدول أ و كثيرا من الدول بعد أ ن كانت غ ن ي ة أ ص ب ح ت ف ق ي ر ة فيفسرها علماء الاقتصاد بتفسيرات يظنونها حقائق وهي و ه م ي ة إنما ليس هناك إ ل ا ح ق ي ق ة و ا ح د ة خ ا ص ة في مجتمعات المسلمين الاقتصاد في مجتمعات المسلمين يتدهور من يوم, من يوم بعد يوم إ ل ا ما رحم الله وهذا كله بسبب الفساد فساد ا ل ع ل ا ق ة بين المخلوق والخالق ولا شك أ ن ما أ خ ب ر به كتاب ربنا و س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم حق نجد ت أ و ي ل ه في مستقبلنا وفي م آ ل أ م ر ن ا الحاصل أ ن هذه ا ل آ ي ة وامثالها يجب أ ن تكون م و ق ظ ة للمسلمين أ ن يراجعوا أ ح و ا ل ه م في تعاملهم مع بعضهم البعض و أ ن يكون التسامح هو السائد بينهم و أ ن تنبذ كل م ع ا م ل ة لا يجيزها الكتاب ولا ا ل س ن ة ولا القواعد العامه القواعد العامه التي م أ خ و ذ ة من المصدرين ثم قال الله جل وعلا محددا ل أ و ل ئ ك الذين يبخسون الناس حقوقهم أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون أ ي أ ل ا يستيقن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون والظن هنا بمعنى اليقين والظن ي أ ت ي في كتاب الله بمعنى اليقين وبمعنى غ ل ب ة الظن وبمعنى الشك فالشك كما في قوله تعالى إ خ ب ا ر ا عن الكفار إ ن ظ ن الا ظنا وما نحن ب م س ت ي ق ي ن و أ م ا اليقين في قوله تعالى في س و ر ة ا ل ب ق ر ة عن المؤمنين الذين يظنون أ ن ه م ملاقو ربهم و أ ن ه م إ ل ي ه راجعون أ ي يستيقنون بذلك و أ ي ض ا منه ما في هذه ا ل آ ي ة أ ي أ ل ا يستيقن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون والمراد نفيوا اليقين عنهم ل أ ن ه م لو كانوا يستيقنون بهذا اليوم لما قاموا بهذا العمل من بخس حقوق الناس كما بخسوا حق ربهم جل وعلا من الاشراك به ثم بين هذا البعث و أ ن ه ليوم عظيم وهو يوم ق ي ا م ة ووصفه بالعظم لما فيه من ا ل أ ه و ا ل وما فيه من الخطوب التي سمعناها سابقا في السور ا ل م ا ض ي ة ثم بين حال هذا اليوم بقوله يوم و و ي منصوب م بقوله يبعثون يوم يقوم الناس لرب العالمين أ ي في هذا اليوم يقوم الناس للعرض يقوم الناس للفصل ويطول بهم المقام قد جاء في أ ح ا د ي ث واصحها أ ص ر ح ه و أ أ ن مقدار هذا اليوم أ ن ه خمسون أ ل ف س ن ة و أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه م في مقامهم هذا ي أ ت ي ه م من الخطوب والشدائد ما الله به عليم فمنه أ ن الشمس تدنو منهم كمقدار ميل أ و ميلين حتى إ ن العرق لا يبلغ من أ ح د ه م إ ل ى كعبيه ومن أ ح د ه م إ ل ى ركبتيه ومن أ ح د ه م إ ل ى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما ن ع ونعوذ ذ بالله م ذلك و ن بالله من ش د ة أ ه و ا ل يوم ا ل ق ي ا م ة ل ه ذ ا جاءت بعض الاحاديث التي, التي دل ارشد النبي صلى الله عليه وسلم امته فيها إ ل ى أ ن يتعوذ بالله من ش د ة أ ه و ا ل يوم القيامه ة كما في عند المنام وعند القيام من الليل وما الليل عند وعند ذ هذا ا إلا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن أهوال هذا اليوم لعلم عليه بأن ش د ي د ة على جميع المخلوقين يوم يقوم الناس لرب العالم في هذا اليوم حينئذ ايها الذين استوفيتم حقوقكم وبخستم غيركم يؤخذ من, حقوقك من حقوقكم فيعطاء لهؤلاء المبخوسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ت د ر و ن من المفلس قال و المفلس ا فينا من لا درهم له ولا دينار قال المفلس هو من ي أ ت ي ب ص ل ا ة و ز ك ا ة وصيام و ي أ ت ي وقد أ خ ذ مال هذا وقذف هذا وشتم هذا فيؤخذ من حسناته ويعطى المظلوم ف إ ن فنيت حسناته أ خ ذ من سيئات المظلوم واعطيت للظالم حتى يقذف في النار أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقوله عليه قوله جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين تذكير لعباده بمقتضى ما عليه فعلهم من إ ب خ ا ص الناس حقوقهم كلا ك ل م ة ردع وزجر ل أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م الذين هذا ش أ ن ه م وتذكير لهم في مستقبل أ ح و ا ل ه م وما يردون ي عليه كلا إ ن كتاب الفجار لفي سجين والفجار هنا ب إ ط ل ا ق ه ا إ ن م ا هي للكفار وسجين هنا اختلف المفسرون فيه هل هو الكتاب هنا المراد به ما يحصى أ و ما يكتب فيه اعمال أ و ل ئ ك الفجار وهو كتاب قبيح مملوء بالشرور و ا ل آ ث ا م هذا الكتاب أ خ ب ر الله أ ن ه في سجين فحينئذ اختلف المفسرون هل سجين هذا اسم لهذا الكتاب أ و أ ن ه بيان ل أ ح و ا ل أ ص ح ا ب أ ه ل هذا الكتاب وعلى كل فالتفسيران فالتفسير صحيحان فالتفسير ا ل أ و ل الذي يقول إ ن سجين علم و إ س م لهذا الكتاب فمعناه أ ن الله جل وعلا كتب كل شيء أو أنه كتب كل شيء صدر منهم من فجورهم و أ ع م ا ل ه م ا ل ف ا س د ة لهذا قال كتاب مرقوم أ ي م ص ط و ر مبين جميع ما فيه و أ م ا على التفسير الثاني سجين وأن الله أخبر بي قال وما ادراك ما سجين تهوين له فالمراد م أ خ و ذ من السجن وهو الضيق و ا ل ش د ة التي يجدها أ و ل ئ ك الكفار وهذا م أ خ و ذ من أ ن ا ل أ ف ل ا ك كلما كل كل نزلت و أ س ف ل ف إ ن ه يكون أ ض ي ق ممن هو أ ع ل ى أ و مما هو أ ع ل ى و ل م ا كانت الكفار ولما كانت ا ل ج ن ة في أ س ف ل سافلين كما أ خ ب ر الله جل وعلا ثم رددناه أ س ف ل سافلين أ ي في حق الكافر دل هذا على أ ن ه سجن أ ي عذاب أ ل ي م في ضيق و ح س ر ة ف إ ذ ا التفسيران صحيحان على هذا النحو كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين أ ي ض ا جاء الله جل وعلا متوعدا أ و ل ئ ك الكفار الذين من ش أ ن ه م التطفيف في المكال ي و الميزان و أ خ ب ر أ ن هؤلاء مكذبون و أ ن تكذيبهم هذا إ ن م ا هو بيوم الدين أ ي يوم الجزاء و يوم ح س ا ب الذين يكذبون بيوم الدين ويلزم من هذا أ ن ه م كذبوا الله جل وعلا فيما اوحى ا الى رسله ويدخل فيه دخولا اوليا كفار قريش ثم أ خ ب ر الله عن من يكذب بهذا اليوم أ ن ه لا يكذب به إ ل ا كل معتد والاعتداء والتجاوز أ ي متجاوز حدود العقل الصحيح و ا ل ف ط ر ة ا ل ص ح ي ح ة التي فطر الله عليها الناس ومتجاوز أ ي ض ا المنهج, المنهج الشرعي الذي أ ر س ل الله به رسله ولهذا وصفه الله ب ص ي غ ة المبالغه اثيم أ ن ه قد عمل جميع أ ن و ا ع ا ل آ ث ا م والذنوب وما يكذب به إ ل ا كل معتد أ ث ي م هذا المكذب كانت حاله أ ن ه إ ذ ا تتلى عليه آ ي ا ت ن ا وهذا إ خ ب ا ر عن كفار قريش أ ن ه م كانوا إ ذ ا قري عليهم ا ل ق ر آ ن قالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن وقالوا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن فيتملى عليه ب ك ر ة و أ ص ي ل ة معنى أ س ا ط ي ر اي ل ل أ و ن أي أ ح ا د ي ث ه م و أ ح ا د ي ث ه م ق د ي م ة فهم يقولون أ ن ما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم إ ن م ا أ خ ذ ه من الغلام الروماني و أ ن ه ا أ س ا ط ي ر من أ س ا ط ي ر ا ل أ ق و ا م المتقدمين كلا أ ي حقا و أ ي ض ا يتضمن ذلك الردع والزجر لما كانوا عليه من ا ل أ ف ع ا ل وما قالوه من ا ل أ ق و ا ل كلا ليس ا ل أ م ر كما يقولون بل إ ن م ا وقع منهم ما وقع من التكذيب ومن الاستمرار على ذلك وعلى معصيه الله ورسله أ ن ه غلب على قلوبهم الران والران هو كل ما غلب على عليك ى ع ل وعلى ك ومعناه في اصطلاح الشرع أ ن الذنب كلما أ ذ ن ب العبد ذنبا كما أ خ ب ر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نكت في قلبه نكتا ل س و د ا ء ف إ ن تاب ورجع س ق ل قلبه ف إ ن عاد إ ل ى ذنبه ران على قلبه حتى يموت قلبه وتنطمس بصيرته والعياذ بالله قال بعض العلماء إ ن القلب ك ا ل م ر أ ة كلما أ ذ ل ب ذنبا وقع على هذه ا ل م ر أ ة من الوسخ ما وقع ف إ ن تاب أ ز ي ل هذا الوسخ ف إ ن تجمعت ا ت ت ج م على هذه ا ل م ر أ ة حتى تنطمس بالكامل فحينئذ لا تقبل صرفا ولا عدلا ل ه ذ ا قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ا و إ ن في الجسد مضغه ان صلحت صلح الجسد كله و إ ن فسدت فسد الجسد جسد كله أ ل ا وهي القلب ولهذا أ خ ب ر الله جل وعلا أ ن السليم يوم ا ل ق ي ا م ة هو إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم هذا القلب سليم من أ د ر ا ن الشرك كثيره وقليله سليم من أ د ر ا ن البدع ا ل ق و ل ي ة و ا ل ع م ل ي ة و ا ل ا ع ت ق ا د ي ة سليم من أ د ر ا ن ا ل م آ ا ص ي خ ا ص ة الكبائر كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن جميع ما ي أ م ل ه العبد إ ن م ا هو من كسبه لا يظلم شيئا فالله خلق العباد وخلق ما هم عاملون لكن الكسب والعمل هو من كسبك أ ي ه ا ا ل آ د م ومن عملك بمجرد اختيارك لا يظلم الله الناس شيئا ولكن الناس أ ن ف س ه م يظلمون كلا أ ي حقا وايضا ردع وزجر لهم إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون وبالمناسبه او أ نؤخرها ن إ ل ى أ ن ي أ ت ي مكانها كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ لمحجوبون أ ي أ ن ه م عن النظر إ ل ي ه لمحجوبون الكفار يوم ا ل ق ي ا م ة محجوبون عن ا ل ل ذ ة ا ل ح ق ي ق ي ة التي لا توازيها ل ذ ة وهو النظر إ ل ى وجه الباري جل وعلا ولهذا كان من كان اعظم جزاء ي ج ا ز به الموحدون المؤمنون النظر إ ل ى وجه الله جل وعلا كما أ خ ب ر الله جل وعلا في قوله للذين أ ح س ن و ا الحسنى و ز ي ا د ة وهذه ا ل ز ي ا د ة هي ا ل ز ي ا د ة التي تعادل كل تفوق على كل حسنى وهي النظر إ ل ى وجه الباري جل وعلا وكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناضره الى ربها ن ا ظ ر ة ولهذا كان من ع ق ي د ة أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة أ ن ه م يؤمنون ب أ ن الباري جل وعلا يرى يوم ا ل ق ي ا م ة و أ م ا أ ه ل البدع ف إ ن ه م أ ن ك ر و ا ر ؤ ي ة الرب جل وعلا مستدلين ب آ ي ة الاعراف في حق موسى إ ن ك لن تراني وهذا إ ن م ا من ا ل تلبيسات إ ب ل ي س عليهم كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا و آ ف ت ه من الفهم السقيم إ ذ قالوا لن بمعنى ا ل ت أ ب ي د ولو رجعوا إ ل ى ل غ ة العرب لوجدوا أ ن هذا ليس بصحيح في غالب المواضع خ ا ص ة إ ذ ا حكم بالسياق لهذا قال صاحب ا ل خ ل ا ص ة ومن ر أ ى النفي بلن فقوله اردد وما سوى ذلك أ ض د ي فالحاصل أ ن ع ق ي د ة اهل السنه و ا ل ج م ا ع ة أ ن المؤمنين الموحدين أ ن أ ع ظ م جزاء ينالونه ونحن أ ع ظ م ل ذ ة يجدونها هو النظر إ ل ى وجه البال جل وعلا و أ م ا الكفار ف إ ن ه م محجوبون عن, هذا عن هذه ا ل ل ذ ة نعوذ بالله من ذلك كلا إ ن ه م عن ربهم يومئذ ا لمحجوبون ثم إ ن ه م لصال الجحيم بيان إ ل ى أ ن ه م داخلوها و أ ن ه م مقيمون فيها و أ ن ا ل ع ص ا ة أ ي ض ا يدخلون النار الذي يدعبهم وارتكاب الكبائر الا انهم لا يخلدون فيها كما أ س ل ف ن ا ثم يزاد ق ا ل لهم أن ي لهم من العذاب, العذاب المعنوي وتجد أ ن في الدنيا أن العذاب اشد ل المعنوي ع ذ ا ب أ في بعض المواضع من العذاب الحسي ففي النار أيضا العذاب الحسي يجمع لهم مع العذاب المعنوي لهم لهم يجمع مع ففي يجمع العذاب الحسي كما يقول تعالى ثم يقال لهم هذا ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفيليين حقا إ ن كتاب الابرار أ ب ر ر ا ل أ كما أ س ل ف ن ا هم الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يلتبسوا بشرك من قسميه الشرك ا ل أ ص غ ر والكبائر ثم إ ن ه م طائعون لربهم مؤدون لفرائضه قائمون بما أ و ج ب الله عليهم في حقوقه وحقوق عباده هؤلاء كتابهم في عليين والمعنى أ ن ه في ارتفاع وفي سعه بضد أ و ل ئ ك ا ل أ ق و ا م وما قلناه أ وما قيل في التفسيرين كما قيل في تفسير ا ل آ ي ة ا ل س ا ب ق ة كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ج في عليين ما أ د ر ك ماعليون بيان ل ش أ ن ه وعظم هذا الكتاب وتفخيم أ م ر ه كتاب م ر ق و م هذا الكتاب أ ص ح ا ب ه في عليين وهي اسم من أ س م ا ء الجنه او أ ن هذا الكتاب أ ي ض ا يعلو حتى يصل ا ل س م ا ء ا ل س ا ب ع ة أ و يصل س د ر ة المنتهى كما ورد وفي هذه ا ل آ ي ا ت قال أ ق و ا م من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في هذا دليل على أ ن أ ر و ا ح المؤمنين أ ن ه ا في السماء ا ل س ا ب ع ة عند ربها و أ ن أ ر و ا ح الكفار أ ن ه ا في نار جهنم في سجيه وهذا قول قال به بعض من أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة وهذه م س أ ل ة تعرف ب م س أ ل ة مستقر ا ل أ ر و ا ح بين موتها إ ل ى يوم تقوم ا ل س ا ع ة وهي أ ي ن مستقرها قد بحث ه ذ العلامه ا ا ب القيم في كتابه الروح و أ و ر د أ ق و ا ل ا ك ث ي ر ة منها أ ن أ ر و ا ح المؤمنين في ا ل ج ن ة سواء كانت من الشهداء أ و غير الشهداء إ ل ا إ ذ ا كانت م ح ب و س ة بدين أ و غيره و أ ن أ ر و ا ح الكفار في النار ومنهم من يقول إن أ ر و ان ح إ ا ل أ ر و ا ح كلها على أ ف ن ي ة القبور ومنهم من يقول إ ن ه ا في ا ل أ ر ض كما في قوله تعالى أ ر والقول ح ا م م تجتمع زمزم حضرموت ؤ ن ن وأن ي في في في برهوت الكفار بئر بئر أرواح آخر ا إلى ل هذه ا و الصحيح ق و ل ل ا أ ن أ ر و ا ح المؤمنين تختلف فروح محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ع ل ى عليين عند الرفيق الاعلى أ أ ع ل ى ويتلوه ر الأنبياء في أيضا أ في عليين إ ل ا أ ن له ا ل م ن ز ل ة ا ل أ س م ى و ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ا ل ي ة و أ ر و ا ح الشهداء كما أ خ ب ر ا ل ن ل ا ه س ل م في أ ج و ا ف طير خضر تغدو في ا ل ج ن ة حيث شاءت و أ خ ب ر ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م أن ب ع ل أ ر و ا ح ا ل م ؤ م ن ي ن ن أ ه ا م ح ب و س ة في قبورها تعذب كما أ خ ب ر عن صاحب الشمله ة الصحابة التي قال ن بالجنة إن ي ئ ا قال كلا إن الشملة له التي غلها إ ن ه ا لتسعر ع ل ي ن ا لجهله وهكذا ا ل أ ر و ا ح تتفاوت كتفاوتها في الدنيا و أ ع ظ م و إ ن ه ا أ ي ض ا يصيبها من ا ل أ م ر ا ض ومن ا ل آ ل ا م ومن ي ي ص ب ه ا اللذائذ والنعائم بحسب قربها من الرب جل وعلا ومن ب ب بعدها ح س ه عز وجل ومن أ ر ا د ا ل ا س ت ز ا د ة فليرجع إلى ه ذ ا ا ل ك ت ا ب إ ن ه كتاب يبين أ م ث ا ل هذه المسائل و أ ي ض ا أ ش ا ر إ ل ى هذا البحث صاحب ا ل ط ح ا و ي ة في الكلام عن نعيم القبر وعذابه يشهده المقربون أ ي يحضره المقربون وهم ا ل م ل ا ئ ك ة في أ و ل من يدخل فيه المقربون و أ ي ض ا يشهد به المؤمنون الموحدون الطائعون يشهدهم المقربون إ ن ا ل أ ض ر ا ر لفي نعيم أ ي أ ن ه م لفي نعيم تلذ أ ر و ا ح ه م و أ ب د ا ن ه م به على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون أي على الى س السرر, السرر التي بالحجال المزينة بأحسن ر ر الأرائك التي الحجال المزينة الفرش وبأزينها وأجملها ل في ع ا ل أ ربهم ا ك ينظرون ينظرون ر إلى ربهم ينظرون إ ل ى ما أ د ى الله لهم من النعيم ينظرون إ ل ى ما وقع فيه الكفار من العذاب المهين فهم في لذائذ ن ف س ي ة وفي لذائذ ح س ي ة ن س أ ل الله جل وعلا ل ذ ة نعيمه إ ن ه على كل شيء قدير تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم أ ي أ ن وجوههم فيها ب ه ج ة فيها جمال لهذا جاء أ ن جمالهم و أ ن أ و ص ا ف ه م ي ك و ن ع ل ى ه ي عظيمة ئ ة من ا ل ج م ايضا ل الحسن ل ومن ما هم بأكس ع ه ولهذا في الدنيا ي أ من النعيم الذي يجده المؤمن أ ن على وجوه أ ه ل ا ل ط ا ع ة ن ظ ر ة ولهذا قال بعض العلماء إ ن أ ه ل الحديث على وجوههم ن ظ ر ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله الحديث يسقون, أولئك الأقوام يسقون من رحيق مختوم الرحيق أ ل ذ شراب يلتذ به الشارب ولكن أ خ ص معانيه أ ن ه هو الخمر الخمر الذي أ خ ب ر الله عنه وهو خمر الجنة انه ل ج لا فيه غول ولا هم عنها ينزفون لا ليس فيه ذهاب للعقل ليس فيه مرض رائحته أ ز ك ى الروائح طعمه أ ز ك ى أ ع ظ م الطعم هذا هو الرحيق رحيق مختوم لها قال مختوم أ ي أ ن ه مختوم لا ي أ ت ي ه ما ينقص لذته ولا ي أ ت ي ه ما ينقص طعمه كما في خمر الدنيا بين الله ختام أن ختامه أ ن ختامه مسك من المفسرين من يقول إشارة إ ل ى أ ن ه إ ذ ا بقي فيه آ خ ر ب ق ي ة أ ن ه ليس كخمر أ و شراب خمر الدنيا ولا كشراب الدنيا شراب الدنيا إ ذ ا بقي حثاله في الغالب أ ن ك تسكبها ل أ ن ه ا ي أ ت ي فيها ما ي أ ت ي لكن بالعكس شراب ا ل ج ن ة آ خ ر ه ا مسك كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ا ل أ ح ا د ي ث فالحاصل أ ن ه م لهم أ ق ص ى ما يتلذذون به من كل ما لا عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تشويق من الرب جل وعلا وهو الغني عن ربه إ ل ى عباده أ ن يتنافسوا فيما يستحق ا ل م ن ا ف س ة وهذا النعيم الذي لا, لا ينال من حيث ا ل أ س ب ا ب إ ل ا ب ط ا ع ة الله و ب ط ا ع ة رسله و أ م ا من حيث ا ل أ ح ق ي ة فليس هناك أ ح ق ي ة إ ن م ا هو فضل من الله جل وعلا لا يدخل أ ح د ا ل ج ن ة ب أ م ل ه إ ن م ا يدخل برحمه ربه ومزاجه من تسنيم أ ص ل التسنيم م ر ت ف ع ولهذا يسن أن أن يسنم يرتفع القبر قدر شبر ومنه السنام البعير هذا وفي م السنام ن ه البعير و هذا إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن شراب أ ه ل الجنه ي أ ت ي من عين يأتي من أ ع ل ى إ ل ى أ س ف ل هذا الشراب ينقسم إ ل ى قسمين ن ز ا ج ه من تسليم عين بيان حال عينا يشرب بها المقربون هذه العين لا ليس فيها العين ليس خلط لا تخلط بغيرها إ ن م ا هو شراب صافي للمقربين أ م ا أ ص ح ا ب اليمين وهم أ ه ل الدرجه الذين بعد المقربين ف إ ن هؤلاء يخلط م لهم ز ج أن ي لهم مع هذا الشراب مع أ ن ه يبقى على لذته ا ل ع ظ ي م ة التي لا ينافسها ل ذ ة في الدنيا ومزاجه من تسليم أ ي ن يشرب بها المقربون ثم الله جل وعلا أ ت ى بعد ذلك ليبين ش أ ن الكفار في الدنيا و ش أ ن ه م أ و تاويل ما فعلوا في ا ل آ خ ر ه ان الذين أ ج ر م و ا أي ا ل كانوا ف ر ك ا من الذين آ م ن و ا يضحكون كانوا يستهزئون من المؤمنين وهكذا كان كفار قريش يعملون كانوا يستهزئون بمحمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن ا ل ص ح ا ب ة و إ ذ ا لقوا الذين آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و إ ذ ا خ ل و ا الى شياطينهم قالوا إ ن معكم إ ن م ا نحن مستهزئون زين للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا ثم قال الله والذين اتقوا فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة في شأن الكفار شأن حتى إ ل ى ان قال كنتم منهم تضحكون إ ن ي جزيتهم اليوم بما صبروا أ ن ه م هم الفائزون في ا ي ة المؤمنين إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن موقف المؤمن من استهزاء الكفار الصبر لهذا من منهج المؤمن أ ن ه الصبر على ا ل أ ذ ى في ا ل د ع و ة إ ل ى الله جل وعلا التي هي المرتبة الرابعة هي من ا ل أ ص و ل ا ل أ ر ب ع ة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوحاب ل أ ن ه يعلم أ ن ع ا ق ب ة الصبر هو الفوز في الدنيا والظفر بالمطلوب في الاخره ب ع ي ن ويغمز بها إ ش ا ر ة إ ل ى الحتك في سيرة شخص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ا ل ص ح ا ب ة والمؤمنين لكن ما كان جزاؤهم و أ ي ض ا ً بين حالهم أ ن ه م إ ذ ا انقلبوا رجعوا وانصرفوا إ ل ى أ ه ل ه م الكفار انقلبوا ف ك ه ي ن فاكهتهم هي التلذذ بالطعن في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي الطعن في المؤمنين ومن هنا كانت ا ل غ ي ب ة في المؤمنين ولو من المؤمن من الكبائر كما أ خ ب ر النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م وسلم بما هو معلوم لدى الجميع و إ ذ ان رأوهم أي أن هؤلاء الكفار إ ذ ا ر أ و ا مؤمنين قالوا إ ن ك م لذاهبون ظ ا ل أي ذاهبون من ا ل ظ ل ا ل وهو الذهاب عن الشيء إ ن ك م لذاهبون عن عقولكم كيف؟ تصدقون م ح م د عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو ساحر أ و وهو مجنون أ و وهو وهو إ ل ى ما قالوه من ا ل أ ق و ا ل ا ل ك ا ذ ب ة في محمد صلى الله عليه وسلم قال الله هل أ ر س ل عليهم حافظين لو اكتفوا بكفرهم لم يكتفوا بكفرهم بل أ ي ض ا طعنوا في المؤمنين وما أ ر س ل عليهم حافظين يخبر الله جل وعلا أ ن هؤلاء الكفار ما أ ر س ل و ا على عباد الله حافظين أ ع م ا ل ه م يوجهونهم توجيها ضالا كما حصل من أ و ل ئ ك الكفار أ خ ب ر الله ب ا ل ت أ و ي ل الذي وقع وهو فاليوم هو يوم القيامه ة يضحكون و آمنوا م من الذين الكفار ي ينظرون من, هو من هم الذين ضحكوا الضحك الحقيقي هم المؤمنون وهم الذين كانت لهم ا ل ع ا ق ب ة فاليوم الذين آ م ن و ا ا ل ك ف ا ر يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا ي ح ا و استفهام تقليل نعم ثوبوا النار والثواب ي أ ت ي في الخير و ي أ ت ي في الشر هذه ا ل آ ي ا ت و ا ض ح ة في دلالتها ا ل ل ف ظ ي ة لكن ماذا يجب أ ن نقف عندها يجب أ ن نقف عندها أ ن المؤمنين و أ ن ش أ ن ه م لا يجوز أ ن ينال المؤمن فضلا عن الكافر إ ن م ا الخطاب للمؤمن أ و ا ل ف ا ئ د ة للمؤمن التي يجب أ ن ي أ خ ذ ه ا من هذه ا ل آ ي ا ت أ ن ه لا يجوز بحال من ا ل أ ح و ا ل الاستهزاء ب أ ه ل الخير ب أ ه ل الصلاح ب أ ه ل الدين وقد بين أهل العلم أ ن الاستهزاء بالصالحين وبالعلماء أ ن ه لا يخلو من دائرتين إ م ا التحريم ا ل أ ك ي د وهو إ ذ ا كان إ ن م ا ا س ت ه ز أ بهم ل أ ش خ ا ص ه م إ م ا في خلق من اخلاقهم, من أخلاقهم الخاصه أ و في خلقهم التي خلقهم الله عليها ف إ ذ ا كان الاستهزاء م ت و ج ه إ ل ى هذه ا ل ح ا ل ة فهذا في أ ع ظ م الذنوب كما دلت عليه ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث أ م ا إ ذ ا كان الاستهزاء هو ل أ ن ه م لما يحملونه من أ و ص ا ف الخير كما ي أ ت ي رجل فيستهزئ ب ا ل ل ح ي ة أ و يستهزئ بالثوب القصير أ و يستهزئ ب إ ح ف ا ء الشارب أ و نحو ذلك من السنن أ و يرى رجلا قد جعل يديه في الصلاه على صدره فيستهزئ به ل أ ن ه فال هذا ا ل أ م ر ويترتب على هذا استهزاء بهذه ا ل ص ف ة التي فالها هذا المؤمن فهذا كفر قال قل الله وعلا الله جل أب وآياته ورسوله آ ي ا ت ه و كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد ك غ ر ت م بعد ايمانكم ا ل آ ي ا ت نزلت هذه ا ل آ ي ا ت في أ ق و ا م في غ ز و ة تبوك كانوا على رواحلهم فيقول أ ح د ه م ل ل آ خ ر ما ر أ ي ت مثل ق ر ا ئ ن ا ه ؤ ل اجبن ء أ عند اللقاء ولا أ و س ع ب ط و ن ا إ ل ى آ خ ر ما قال فأنزل الله هذه الآيات. فذهب أ ن ز ل الله ه الآيات ف ذ ه بها الرجل إ ل ى النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ف أ خ ب ر ه ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ا ت فجاء أ ح د ه م والحصى يتناوله, يتناوله على أ ق ب ي ه وهو يجري وراء ر ا ح ل ة الرسول السلم والرسول عليه الصلاه والسلام والسلام يقول ل ل إ ل ا في بعض المسائل كما لو ا س ت ه ز أ بهم في شخصهم فقال فلان بخيل أ و جبان ونحو ذلك من ا ل أ ش ي ا ء التي لا ت م س دينه ولا ت م س و عدالته ولا ت م س نقله لهذا الدين ولا ت م س صحبته ل أ ن ه لو سبه لأنه سبه صحابي هذا كفر ب ا ل إ ج م ا ع ولو سبه ظانا أ ن ه ظلم غيره من ا ل ص ح ا ب ة أ ي ض ا هذا كما يقوله أ ه ل ا ل ب د ا ء في أ ب ي بكر وعمر فهذا أ ي ض ا كفر فالحاصل أ ن هذه ا ل آ ي ة أ ي ض ا يدخل فيها دخول أ و ل و ي من يسب ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ة سلامة الصدور للمؤمنين